الحمد لله إذا فضل علينا بالأرزاق أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله شرع لنا المهن والصفق في الأسواق وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله بيَّن أنه نعم المال الصالح للرجل الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فمن اتقاه وقاه ورزقه ربه وأطعمه وسقاه من الخير زاده وقواه وما أشقاه عباد الله تكلَّمت في الماضية وناديل الشباب أن نزِّق الأبواق وزاحم الأسواق وذكرت جملة من مهل الأنبياء والمرسلين والصحابة همات الدين ويا خسارة من هو سبهل لا في عمل الدنيا ولا آخرة فلم يزاحب الصالحين المتقين في الثباق فلم يزاحب الصالحين المتقين في الثباق ولا المتاجمين في الأسواق وارتضى لنفسه الكثن والبطالة ومذنة المسكنة والديون أيها الناس عامل يقرده مهندس عند شرق ماء البراط لأنه عامل فاجتهد حتى صار مهندسا ثم رئيس للشركة ثم وزيرا للبترول والمعادل في أكبر دولة, دولة بترول وشاب من قرانا يغسل الأواني والأطبع ثم أصبح من أسرى سياء الملاد والسيدي رحمه الله نشأ يتيما عاملا في الميت أحد الكجار ثم صافق في الأسواق فلم يمت إلا وهو واحد من الأسرياء والوجهاء المعروفين في البلاد وزميل بدأ يبيع ملابس للعيد في بخطة الأمام السوق يبيع الغتر والطواق والجوال حتى أصبح شيخ السوق وكبير تجار التمور في بلد التمور ولو استعرضنا قصصا ناجحين لما وجدنا للفاشرين عذرا فاحذر المثبتين أيها الشباب وللتجارة وفي التجارة لها وللنجاح أسباب أيها الشباب وللنجاح في التجارة أسباب, أسباب منها صدق التوكل وتمام الاعتماد منها صدق التوكل وتمام التقوى والصدق والصدقة وعدم الغش فمن التجار فجار يبعثون يوم القيامة بالنار ومن غش فليس بالنار أيها الشام ومن أهم الأسباب بعد دعاء الله وسؤاله التوفيق التخلص من الأصحاب المثبّطين نعنّ أيها الشباب التخلُّص من الأصحاب المثبّطين والبُعد عن الفاشدين العاطمين فالصاحب ساحب ومنجال تجانب فالفرق من الكسانة والبطالين ثانياً اختر المهنة والمشروح الذي يناكبه وتجد نفسك فيه وتميل إليه وجامك أردامه وصاحب أصحابه لتكتسب شفرة وتوجيها مستفيدا من خبرات الآخرين كن حريصا على الابتكار والتجديد والتنويع والتبوير ولا تقف عند حد أبدا ففكر فكر في تبوير مستمر لا يتوقف لتتقدم رائع ايها الشاب اذا اردت ان تصل الى الماء فاحفر في مكان واحد اذا اردت تصل الى الماء فاحفر في مكان واحد فبدلا ان تحفر 100 متر في خمسه اماكن احفر ال500 متر في مكان واحد وستصل الى الماء حتما باذن الله تنويع المصادر والموارد مطلوب كي لا يضيع البيض كله في نفس السلة فيجنف كله أو جله فاعقل خلالك ولو بنسبه أيها الشاب من لم يتقدم يتأخر ويتقادم أيها الشاب من لم يتقدم يتأخر ويتقادم وعلى قدر المخاضر تأتي المكاتب والأرباح ورديق يرأت في مكانه ليب حوله خساره فتوكل على الله واقضي ودع التشاؤم للمتشائمين واترك الفشل محيطا بالفاشلين نعم ايها الشاب توكل على الله واقضي ودع التشاؤم للمتشائمين واترك الفشل محيطا بالفاشلين ايها الشاب وان الفشل في بعد قلة التوفير من الله الوحد الوهاب التقليد الأعلى التقليد الأعلى في المشاريع دون جراسة جدوى والجهد بالتفاصيل الضرورية لترجمة الفكرة والطموح إلى مشروع ناجح ومنها عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروع التجاري الناجح فمن لحق الأرنامين لم يحصل أحدهما بين الحق والاربين لم يحصي احدهما وخطر الإهلي ولا تكتمنانتان بيد واحده وصاحب الصنعتين كذاب وحلال ستودعه بيره والتجاره تحتاج مقعدا ومقعدا للوعود والمتابعة ومن لم يجلس على حلاله ومن لم يجلس على حلاله طراع كل أو جل أموال ومن أسباب الهشل الإهمال وعدم التطوير والابتكار وعدم الاهتمام وقلة الارتسام في معايير الجوجة مما تكسب ثقة الزمائن أيها الشام والعبار الخبرة وقلتها سبب ظاهر في الهشل فلابد من التدرب والمبارسة وجلب الكفاءات الصالحة وأعلم أيها الشام بأن ضعف القيادة وقلة النكائف الإدارة الجيدة من عاملين في المشروط معول هدم للقضاء على المشروع فدعي الخبز والخبز للخبات وخذ نصفه سليما متقلا ولا تخذ الجاهلا فتخذك الخبز كله دعي الخبز للخبات وخذ نصفه سليما متقلا ولا تخذ الجاهلا يتخذ القرار خطوها كلله وان تكون لترؤيه استراتيجيه من هو وتقويم مشروع التصحيح واعلن بان الاداره فقدت بالمشروع من قبل المستثمرين والعملاء يقلل فرص النجاح والتوسع كل هذه اسباب للفشل فلتتجنبها تذكرا ان خير من استأجرتا روي أمين وقبل الله ربنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تنسوا في مناكبها وكلوا من ردقه وإليه النشور بارك الله لي في القرآن والثنة ونفعني وإياكم لما فيهما من الآيات والمواعظ والتذكير والتذكية والتوجين إنه ودي ذلك والقادر عليه سبحانه الحمد لله في رب العالمين الرحمن الرحيم قالك يوم الدين ولا عدوان إلا على الغالبين وأشهد أن لا بلا هل الله ولي الصالبين وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن توكل على الله فهو حسبه ايها الشاب ليس الفشل نهاية الطريق وليس النجاح عصمة من الفشل نعم ايها الشاب ليس الفشل نهاية الطريق وليس النجاح عصمة من الفشل فقد يفشل ناجح ويفحق المتوكل وعدا بانهما قد من الله تعالى ولكل إن جعل الله سبب فاجبر سببا ولا تبقى فاشلا عاقدا عاقا خنوعا هرابا نعم ايها الشاب ليس الفشل نهايه الطريق وليس النجاح عصبه من الفشل فقد يفشل الناجح ويخفق المتفوق واعلم انهما مقدران من الله ولكل إن جعل الله سببا فأتبع سببا ولا تبقى فاشلا عاطلا عامة خنوعا وهردا ارفع جبينك واسأل الرحمن واسلق فخير الله لا يتوانى ارفع جبينك واسأل الرحمن واسلق فخير الله لا يتوانى يسقي البعوب من الدماء جذاءها والدود يطعمه وقد غذانا أتظن أن الله ينسى عبده لما دعاه وقد سعى إيمانا فانفر زراشا قد دعاك تكاثلا وخض التجارة همة وأمانا يا رب وفق نشعنا وإفاقنا واردقهم الخيرات والإحسانا أيها الشاك ما نقص مال من صدقه فانتزله بانتزله وملك ينادي اللهم أعلم ذبعا خلفاء ودعا حبي وسيدي صلوات ربي وسلامه عليه دعا بالبركة للبكور وذر الوالدين وصلة الأرشام سبب في ديادة الرزق وديادة الأزل فلا تغضر أمك وأباك ثم تطرد الرنى ممن؟ منعك العقوق ونهاك أيها الشاب مالك صمان من صدقة فانتزده من تزده وملك ينادي اللهم أعطي منزق الخنها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالقاركة للبكور وذر الوالدين وصنة الأرحام ذر الوالدين وصنة الأرحام سبب في زيادة الرزق والأجل فلا تغضب أمك وأماك ثم تقضب الغفا ممنعك ممن العقوق ونهار أحسن إلى الأرامل والإفار فالرذب رحمة ورحمة الله قريبة من المحفرين يقول الله جلّ في علا ورحمتي وسعى كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويقول الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون واعلم أيها الشاب بأن الله يعظي الغنى بحكمة ورحمة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فاتهنوا وتاجعوا أيها الشباب البلد مليئة بالخيرات ولله الحم البلد مليئة بالخيرات ولله الحم فدعوا المرجفين المثلطين والحاقدين المحددين متذكرين وصية الحكمات ما خاب من استخار وما نجم من استشار ما خاب من استخار وما نجم من استشار فاستخذ الله واستشر أهل الخبرة في مشهورك متوكلا على الله وطور نفسك بالدخول بالدخول في دورات متخصصة تنفى وتهيد بسم الله هذا وصله وسلمه على خبه وتييد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم فقال إن الله ومنائك الذهب يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلاهات والأصحاب والأتباع وعنا معهم بأفلك وترمك يا أرخم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وجمِّر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بأعداء الملة والسنة والدين اللهم آمن في دوننا أصلح إنك نرون تنورنا اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلا تحب وترضى اللهم خذ بنفسيته للذن والتقوى اللهم أطب سميرته طيب بطانته أرجب إليه الصالحين الأخياء وأبعد عنهم فسقت الفجار اللهم أدل الأمن والإيمان والرخاء في بلادنا وسائل بلاد المسلمين اللهم ننصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ثدِّت أقدامهم وثدِّد رميهم وعدِّل نصرهم اللهم عدِّل نصرهم اللهم عدلتك بعدوك وعدوهم أدل في عدو الإسلام عجائب قدرتك وفوائات رحمتك وانتصارك لاهل بيتك اللهم اخرج بنياتنا واصبح ذرياتنا واهد الله ما اولادنا واستغفرتياتنا وحفظ نسائنا اللهم فتينا شباب الشباب وكيد الفجاء وشوق طوالق الليل والنهار اللهم من, من اراد هدى الله راجى احد دعاء الناس صحيح او المصلحين الصالحين بيته اللهم عاش غيره بنفسه وضيق علي ما فسح امت احساس واستمر غثا وعك اللهم اجعل تدميره تدميره وجباته هداك اللهم انا نضر بك نحره ونعوذ بك من شره اكفناهم بما شئت اكفناهم بما شئت اكفناهم بما شئت ربنا ااتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسميته وحي واحداً على منور.